الأطراب في السحر هل تحتمى بقؤدي من لضر كذري يا وارد الأنس والأطراب في السحر هل تحتمى بقؤدي من لضر الشجرين نشنت قبائل الجزر العريقة وبل مرت في الأرض داخل الماء ومش الشجرين أرضينا. ترب لبقال ممطر ضال مخبأ في التربي بالأشجار فيها المزمار والابراه جماعي يا قمزة سكانياء في الخير والمضمري إني لأذكرها يوم الودي أجنون ويرقل الأجن من كلبه مع أبيبا فيه الأكوان وعناصرة يضوء ريام في شغل وفي وعريب مروا سقيا سيدان يضيء في الكون لأهل الكون كهل الظهري بعد بحر جوجه سرق في آلة الجوج سلقى جوج حصلت سيادتنا على الغناء يا, يا روح الهدى يا لب من وخير الخلق من شغفات فيه البرية من باد الوزير أو عنه الجمادة أضعت وهي مقصحة وقد أتام من أمو في مقبل محمدان غير خلق الله خاطبك وزيد الجل والأملاك والأملاك بشري محمد خير خلق الله صاقبتان وسيد الجن والأعلاق والبشري الله يا الذي ويا مندي ويا ركلي ويا والذري ويا ويا سلطي ويا روحي ويرغى وقري أنت الرياض لمن ضعفت مدعاهم وغير من يرتجى في المسر ورسل ينزلين وأنت أكله من في الكون والسببون أخوال جي المنى والقوض بالضبعين يا رسول الله انظر Dile yo